بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إن الطبيب بطبه ودواء ثم رُدْ ثم رُدْ إلى الله ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كَانَ ومن اشترى ثم ردوا إلى الله أخي الغريب يا من تربع حبه على عرش قلبي وتملك ذكره مشاعري وأحاسيسي إليك أنت نعم أنت أهدي هذه الباقة العطرة أهدي إليك هذه الكلمات علَّى الله جل وعز أن ينفعني وإياك بها إنها نفثات صدر كميد إنها تطلب قلباً أن تحامله ترى لماذا تطلبه؟ تطلبه لكي تلامس شغافه فلا يكون وقعها عليك كوقع أي كلام أبداً وإنما يكون وقعها وتأثيرها طيباً لأنها على بريد الحب تحدوها الشفقة إن بعثت تطلب قلبا واعيا هو قلبك أنت حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء بعثتها ودبجتها خوفا على وجهك الجميل الوضيع من أن تلفحه النار وحرصا على أن نسلك أنا وأنت طريق الخير نعم إلى الجنة بإذن الله إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر آمل أن تكون لك نوراً ومشعلاً يضيء لك طريقك ويؤنس غربتك أخي الكريم أخت الكريمة فإن حياة خاتمتها الموت زهيدة وإن صحفاً عاقبتها النشر حرية بالاهتمام والحرص على أن لا يكتب فيها إلا خيراً وإن أيامًا تطوى من الحياة ثمينة يجب أن تغتنم قبل أن يقول صاحبها يا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ولقد غفل الناس عن الآخرة وأقبلوا على الدنيا وأصابهم الغرور وصور لهم الشيطان البقاء وما علموا أنهم كل يوم يرحلون إلى الآخرة ويقتربون من القبر ويفرون إلى الموت ويودعون الدنيا هذه الدنيا كما لا يخفى لا يبقى لها حال ودوام حالها من أمها فهي ما بين قرب وضع وهجر وصف ورفع وخفض دنيا وعز وذن دنيا وباعوا دونها العليا فيا بؤس لبيع المشتري والشهر لبيع المشتري والله إن هذه الدنيا بما فيها شهوات ومراكب وقصور ودور وضيعات وزوجات وجنات واموال وذريات لا تعدل غمسة في نار جهنم وان الشقاء في هذه الدنيا بما فيه من الفقر والمرض والسقم والذلة وضيق الحال لا يساوي غمسة في نعيم الجنة يوم القيامة يؤتى بألذ اهل الدنيا حالا وايسرهم عيشا ثم غمسة وهي اقل من اللحظة او اقل جزء من اجزاء اللحظة يغمس غمسة في النار فيقال يا ابن ادم هل رأيت نعيم قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ينسى نعيم الدنيا كله في غمسة صغيرة دقيقة في, الأبي في النار ويؤتى باشد اهل الدنيا بؤسا وفقرا ومرضا فيغمس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 إخواني إنما نحن في هذه الدنيا نهب للمنايا وعرضة للمصائب لا ننال فيها نعمة إلا بفراق أخرى ولا نحصل فيها على لذة إلا بدفع نصيب فما قضى أحد منها لبانته ومن تها أرب إلا إلى فيا من شغف بالسراب إن السراب بقيع ويمن غرته الأماني تنبه ألا تقول نفس يا حسرة على ما فغضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس إنها النفس الظالمة إنها النفس الآثمة إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت بابا من الذنوب إلا قرعت ولا بابا من الإساءة إلا ولجت أن تقول يا حسرتا على عمر مضى وزمان ملا وانخضى يا حسرة إذا كُشِبَ الديوان بخطيئة اللسان وزلة الجناح يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا معاريا يا حسرة على صلاة نضعتها يا حسرة على زكات منعتها يا حسرة على أيام أفترتها يا حسرة على ذنوب فعلتها. يا حسرتاء على خطايا تلبسك بها يا حسرتاء إذا كتبت ديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرتاء يوم لم أشكر النعم يا حسرتاء لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرتاء يوم لم يلهج لساني بذكره يا حسرتاء يوم لم يتلذب لساني بالشكر، يا حسرتاء يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرتاء وهل تغني الحسرات يا حسرتاء واليؤذن بالرجوع من الموت تنبه قبيل الموت إن كنت تعقل تنبه فعما قريب للمقام تنبه قبل الموت ان كنت تعقل فعما قريب للمقام بيرتقلون هذه الدنيا غرت الصغير فقالت حتى تكبر وغرت الكبير فقالت لم تكبر وأغرته بزخارفها غرارة لم تدم يوما على أحد غرارة لم تدم يوما على ولست على حال اللياليها ألا وإن ابن آدم في فرار مما هو له قرار فهو يجري والقلم عليه يجري أعماله مرصودة وأخطاؤه في الدنيا معدودة وترائقه عنها مسدودة ولا طريق له إلا طريق سابقي ولا مصير له إلا مصير لاحق هناك حقيقة لا بد من طرحها وقضية لا بد من مواجهتها قضية لا بد أن نواجهها نحن لا بد أن يواجهها كل واحد في هذا المسجد ولا بد أن يواجهها كل مسلم وكافر كل بعيد وقريب كل ذليل وحقير كل عزيز وأمير كل صعلوك ووزير هي حقيقة الموت هي نهاية المطاف هي خاتمة الدنيا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 إنه من لا يستأذن على الملوك ولا ينتظر شيئا إلا أمر الله جل وعز نعم إنه من قسم الله به رقاب القياصرة وكسر به ظهور الأكاسرة إنه الحقيقة الكاسحة إنه الموت ولا بيت يرى من أودعه كأنه مستودع بعد الفضاء. أصبح قيد أذرعي الموت ما ذكرتي كثيرين وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ من عند الحق سبحانه لتقول لكل من تركت هذا الذي جئت إليه هو عبرة لكم فاعتبروا دعوني قبل دعوني على نفسي أنوح وأندبو í dömen gazéir, akifni átcsabbó, dágoni a le növé, anóphul, الضعيفه تعطب جاءت لتقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جاءت لتقول ثم فينبئكم بما كنتم تعملون فسبحان من استأثر باستحقاق البقاء ووعظنا بما كتب علينا من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء موبقا للأشقياء فمحب للقاء ربه وكاره فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه رواه البخاري ومسلم والترمذي ومن للقاء الا الله قد احبا كان له الله اشد حبا وعكسه الكاره فالله اساله رحمته فضلاً وعلاً الموت له سكرة فماذا أعددنا للسكرة حين يقترب منك الأهل ويثقل منك اللسان وتتغير منك الألوان وتزرق يا عبد الله منك الشفتان وتبت عندك القدمان وتبرد أطرافك جتاح من حضروا من الجيران فالبنت عبرا عبرا للفراق كئيبة فالبنت عبرا للفراق كئيبة و الدمع يملأ ساحة الأجفاني والزوج ثكلا والصغار تجمع قد أبى في جهائك كاتما شيئا من الأحزان والأشجان وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان ويجردوك من الثياب وينزع عنك الحرير وحلة الكتاب تعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى أخي أسألك بمن شق فيك سمعك وبصرك ألا تستوحش إذا خلوت مع نفسك في ليل مظلم؟ فتخيل أنك اليوم بين أطباق الثرى رهين قبرك وحليف عملك تمسي في ظلام دامس فلا مسباح ولا نور إلا عملك الصالح تريد أن تقبل الصغير إنها لحظات نعم لحظات وما هي إلا وأنت في عداد الأموات بعد الضياء والمهود تنقل إلى ظلمة اللحود ومن التمتع والتلذذ بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب. فلنعد لذلك اليوم، ولنعد لدار سوف نسكنها، سوف نبقى فيها. والله ما نفع أهل الأموال لأموالهم. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الوزراء؟ أين الرؤساء أين الخلفاء أين الذين ذهبوا أين الذين ملكوا أين الذين نالوا أين الذين جمعوا أين الأثرياء أين الكبراء لقد ودعوهم وودعناهم في حضرة لا فراش فيها ولا خادم فيها ولا مائدة عندها ولا باب إليها ولا نور يضيئها ولا هوا يوهويها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 الله يوم أنواروك وفي حفرة ظلماء تركوك ذهبوا لفعالهم وأنت تسمع قرآن عاله فاننتهي من هذه الدنيا ثم ماذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ماذا ننفخ فيه أخرى فاذا هم تياب ينظرون فاذا هم قيام ينظرون يقومون ينفذون التراب عن رؤوسهم قاموا على أرض القيامة وقد وقعت الواقعة وحقت الحاقة وجاءت الطامة الكبرى وجاءت الصاخة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا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 وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَيَا ابْنَ آدَمَ تَذَكَّرْ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ الْعَظِيمَ وَقَدِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ وَطَالَ الْقِيَامُ وادريات الشمس من رؤوس الناس مقدار ميل وانت حافي القدمين عاري الجسم حاسر الراس تعلوك المذله وانت منفرد باحزانك وهمومك وغمومك القلب خائف والبصر خائف إقبال الوحوش في ذلك اليوم العظيم منكسة رؤوسها ثم تذكر هذه الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تتكور والقمر عندما يخسف به والنجوم عندما تتناثر وتنكدر والسماء عندما تتشقق فتكون وردة كالدفان إنه والله يوم عظيم يجعل ال ابن آدم تذكر شدة الوقوف وقد دنيت الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام وقد ذهب العرق منهم في الأرض سبعين ذراعا ثم فاض عليهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش تضاعف ولا نوم ولا راحة ثم تذكر ابن آدم يوم أن يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فما ظنك بنار أوقد عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة سوداء مظلمة على أهلها أما حال أهلها فشر حال وهوانهم أعظم هوان وعذابهم أشد عذاب ما ظنك بقوم؟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 وهم يحتفون بالويل والثبور ويدعون على أنفسهم بالهلاك يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أراد أن يخرجوا منها هل يخرجون؟ لا والله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم. وتشيل على الخدود عيونهم واهدابهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب امانيهم فيها الهلاك وما لهم من اجرها في كف حال دار اماني اهل الموت وشقوما حميما فقد طعم معهم أما أهونهم عذابا يوم القيامة، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا وأخفهم عذابا يوم القيامة. روا مسلم في صحيحه من حديث النعمان عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا من كان له نعلان يغلي منهم أدم. ان احد الناشد عذابا منه وهو اهولهم في نار جهنم اما طعامهم وشرابهم فاستمع الى خالقها والمتوعد بعذابها ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهليغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه سواء الجحيم أين تلك المأكولات المتنوعة أين المأكولات الشهية أين المأكولات الطيبة أذلك خير النزلا أم شجرة السقوم فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على أهل الدنيا معايشهم. لا إله إلا الله. تفسد عليهم تلك القصور. تفسد عليهم تلك الدور، تفسد عليهم كثرة الأموال والأولاد. أما شراب أهل النار، أما شراب أهل النار، فماذا يشربون؟ هل يشربون العصيرات؟ وهل يشربون ألذ المشروبات؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهلهل. هذا الشراب يسقى مما انصدقت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان يأتيه الموت يشعر بالموت ولكن هل يموت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أين الذين يشربون الخمور؟ أين الذين يشربون ما حرم الله؟ أما سلاسلها وأغلالها استمع إلى سلاسل النار وأغلال النار خذوه فغلوه قال المفسرون يغل من رأسه مع يديه ورجليه الجحيم يصلو يصلو في نار جهنم ثم في سلسلة زرع ما سبروا نذراع الفسق تدخل السلسلة مع فمه وتخرج مع دبره ويشوى في نار جهنم هذه السلسلة لها سبعون حلقة قال رسولكم عنها لو أن حلقةً واحدة نزلت على جبال الدنيا لأذابتها فكيف بسبعين تدخل مع دفم الإنسان وتخرج مع دبره أين العقول؟ أين العقول؟ ينشئ الله سحابة ينشئ سحابةً سوداء مظلمة فيقالوا يا أهل النار ماذا تطلبون فيتذكرون سحابة الدنيا حينما يرون هذه السحابة فيقولون يا ربنا نطلب الشراب نريد الماء فتمطرهم تلك السحابة ولكن ما هو مطرها تمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمراً تزيد لهيب نارهم غلت أيديهم إلى أعناقهم وجمعت نواصيهم وأقدامهم يمشون على النار يمشون على النار لا بأقدامهم يمشون على النار بوجوههم ويطاون حسك الحديد بأحداقهم ينادون من أكفانها ويصيحون من أقطارها يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد تفتتت منا الكبود يا مالك العدم لنا خير من هذا الوجود فيجيبهم بعد ألف عام يجيبهم بعد ألف اسمع يا صاحب المعصية اسمع يا من تشرب الدخان اسمع يا من تغني وتنادي بالحراب اسمع يا من أكلت الربا والسح يناديهم ويجيبهم بعد ألف عام هل جاءتهم الرحمة لا والله يناديهم بأشد وأقوى خطاب وأغلض جواب إنكم ماكذون فينادون ربهم وقد استد بكاؤهم وعلى صياحهم وارْتَفَعَ صُرَاخُهُمْ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا فعند ذلك أطبقت عليهم وغلقت عليهم فيئسوا بعد ذلك أيما إياس وازدادوا حسرات وتقطعت أصواتهم فلا تسمع إلا الشهيق والزفير قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في وصف النار دار وقد خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المنا والإسعاد بدلت وضعت وجوههم بالسواد وضربوا بمقامع أقوى من الأطوات عليها ملائكة غلاظ شدات يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرم بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرم ضاع في اللهو واللعب واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا ربي بصرني وزل عني العماء قال عمر لكعب الأحبار يا كعب خوفنا بالله قال يا أمير المؤمنين اعمل عمل وجل أي خائف الذي نفسه بيده لو جئت يوم القيامة بعمل سبعين نبي إلى جانب عملك لظننت أنك لا تنجو من عذاب الله يوم القيامة أخي إن الفوز الحقيقي هو يوم أن تزحزح عن النار وتقرب من الجنة إن الفوز الحقيقي هو يوم أن تمتثل قول ربك سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخي الكريم أخت الكريمة أتدري ما التقوى؟ إنها العمل بالمأمور وترك المحظور إنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية إنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إنها ترك الذنوب خلِّ وصغيرها. الذنوب خلِّ الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى إنها أن يكون الله نصب عينيك ولن تحصل على التقوى إلا بأمور أمور يذكر بها الصالح ويوعر بها الغافل ويبصر بها الساه الله إنها أولاً مراقبة الله في السر والعلن ثانياً قصر الأمل في هذه الدنيا ثالثاً غلبة العقل على الهوى والشهوة ثم أعلم رعاك الله أن ربك غفور رحيم أرحم من الوالدة بولدها وصفحه عظيم سبحانه من كريم يقبل العاصي ويتوب على من تاب يؤمن الخائف ويستر الفضائح يجود فما لبحر جوده من ساحل ولا لرحمته سبحانه من مقدار قسم الرحمة مئة قسم فجعل قسماً في الأرض يتراحم به الناس وترفع الدابة حافرها عن ولدها وتحن الأم على رضيعها وأبقى عنده تسعة وتسعين قسما ليوم عصيب وكلنا عبيد عند ربنا وسيدنا والعبد إن أمره سيدهم تثل والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول وإذا والذي ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول سبحانه هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه بادروا بالتوبة بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين نعم عجل ما دام في الإمكان قبل حلول ساعة لا تستطيع فيها التوبة قبل حلول ساعة لا تستطيع فيها التوبة إلى ربك قبل أن يكون حالك كمن إذا جاءه الموت قال ربي ارجعون لماذا تريد العودة ال الدور تعمرها أم للأولاد تطعمهم أم لمال تتجر فيه أم لجاه تفخر به لا لا والله لعني أعمل صالحا تركت ثم يعقب سبحانه قائلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون والنبك على خطايانا بدموع التوبة عل الله جل وعز أن يغسل بدموعنا ذنوبنا وأن يقبلنا في عداد التائبين وأن يسجلنا في سجل الصالحين فنكون من أهل الصلاح والسعادة وأهل الحسنى وزيادة جمعني الله وإياكم في دار لا ككل الدور في دار نعيمها لا ينفد وقرة العين فيها لا تنقطع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها أنهار من ماء غير وأنهارم من اللبن الذي يتغير طعمه وأنهارم من خمر اللذة للشARBين وأنهارم من عسل مصفى فيهم قصورات في الخيام وأيضا لم يطمهن عيسو قبلهم ولا أيضاً متكين على رفرف الخضر وهو عبقرين حسام سامحا بالقليل سامحا بالقليل ربما أوصف القليل من غير عذر ربما ربما أنصف القليل وأجزي وبعد هذا أقول لكم نعم أقول لكل واحد منكم على حدة فاسلك إلى المولى سبيلا ولا تطلب سوى التقوى دليلا وسر فيها بجد وانتهاء هلمنا عرضاً وطولاً ولا تركاً إلى الدنيا وعوّل على مولاك واجعله وكيلاً ولا تركاً إلى الدنيا كيلا ولا تفني شبابك ورتنه ومثل بين عينيك الرحيلا ولا تفني شبابك ورتنه فمثل بين عينيك الرحيلا والنحرص جميعا على الإنابة والإخبات لله جل شأنه والتوبة والعودة إليه سبحانه ولا نكون كمن قال فيه الأول أشبه من يتوب على حرام كبيت سيد تحت الحمام يطو التقين يأمر الناس بالتقى طبيبون طبيبون الناس وهو سقيم جمعنا الله وإياكم في جنته في بحبوحه فضله ومنته والله تعالى يحفظكم ويرعاكم فغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقي إن الطبيب إن الطبيب بطبه ودوائه وتطيع دفاع نحب قد أتا مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض 11342 صندوق البريد 103. تم هذا العمل استوديو مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمر فواز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam